وَقَالُوا هَذِيَ إِنَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَّا يُطْعَمُ غَائِلَ إِلَّا مَن شَاءُ بِزَعْمٍ وَأَنَّ عَامًا حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا முன் உரிமூரு வன்னு குருனியலய சயஜ ஜி விமக் கணுய تَرَوْنَ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا وَإِن يَكُن صَغِيرًا مَا يَسْتَنفِعُونَ فِيهِ شُرَكَاءَ سَيَجْعَلُ رِزْقِكُمْ مُوَفَّرًا إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَنعَامَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ إِثَارًا عَلَى اللَّهِ قد ضلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات النخل والزرع مختلفا اكلوا والزيتون والرمان متشابغا والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حق قَوْمَهُ يَنُوحُ مَا حَصَادَهُ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا قُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ